القمر وجمع الشمس والطقر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبه الناس Uh We're <laughs>